لسنة 1429 من الهجرة النبوية المباركة ونحن أيضا مع الدرس الرابع من الدورة التاريخية في باب دورة في مصادر السيرة النبوية فلازلنا مع كتب الحديث ونصنفها الآن في هذا الدرس برقم جيم فحياكم الله وبياكم وجزاكم الله كل خير وبرك الله في الإخوة المشرفين على هذه الغرفة الطيبة والمنبر الإعلامي الطيب في غرفة الأنصار في في الدرس السابق كنا قد تكلمنا عن مناهج المحدثين في تأليفهم وتصنيفهم وتكلمنا أيضا عن المقصود بعلم الرجال وتوقفنا. عند بعض المسائل التي استشهدنا بها في قضية علم الرجال وعرجنا وتكلمنا عن الجرح والتعديل وعدالة الرواه واليوم نحاول إن شاء الله أن نتوقف عند أو نستزيد من مسألة تصنيف مناهج المحدثين في تصنيفهم لأن كتب الحديث ليست لم قاصره على كتب معينة كما تكلمنا في كتب الصحاح كصحيح البخاري وابن خزيمه وصحيح مسلم وهذه وابن حبان لكن قلنا ان هناك الاختيارات اختيارات للمصنفين وال علماء المسلمين قديماً منهم من صنف على الأبواب الفقهية كما قلنا لكم ومنهم من صنف على على طريقه المسنيد ومنهم من صنف على طريقه العلل وهذه طريقة تكلمنا وأشرت إليها إشارة عابرة ولكنها تحتاج إلى توضيح فهناك بعض التصنيفات سأحاول أن أعطي صورة حتى يفهمها الإخوة المستمعون ويستوعبوها جيدا. بالنسبة للتصنيف على طريقة العلل يعني، فهذه هذه الطريقة كما قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث، والمتوفى سنة 643 هجرية، له كتاب اسمه علوم الحديث، وهذا الكتاب من تحقيق. يعني منشور ومطبوع وله تحقيق طيب لدكتور نور الدين عتر ومطبوع ومتداول الآن قال ابن الصلاح اعلم أن معرفة علة للحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاق وعرف العلماء العلة العلاء معناها المرض يعني. كما في قوميس اللغة وهي في عند علماء الحديث هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه في الحديث فالحديث المعل أو المعلول لأن بعض علماء اللغة قديما لم يكن يستسغ كلمة حديث معلول يقول معل ولكن الفيوم وبعض العلماء أجازوا ذلك واستشهدوا وقالوا نعم هو يجوز أن يطلق على الحديث بأنه معلول من من باب على غير قياس يعني وهذه مسألة يعني كبيرة فيما في هل الحديث يقال عنه معلّم معلول المهم في النهاية أنه الاختيار بعض العلماء كصاحب القاموس أنه يجوز أن يقال حديث معلول وهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلام منه ظاهر, ظاهر الحديث السلامة منها منه من هذا المرض من هذه العلة الخفية ومن أعلى المراتب في تصنيف الحديث تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الروا فيه فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث وبها يظهر إرسال بعض ما عد متصلا أو وقف ما ظن مرفوعا وغير ذلك من الأمور المهمة والذين صنفوا في العلل منهم من رتب كتابه على الأبواب كابن أبي حاتم الرازي وهو أحسن وهو أفضل الكتب في هذا الأمر لسهولة تناوله ومن من رتب كتابه على المسانيد كالحافظ الكبير يعقوب بن شايب البصري المتوفى سنة 262 هجرية فإن له مسندا معللا لكنه لم يتمه وكتاب العلل للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 هجرية هذا كتاب عظيم وعظيم القدر فعلا ومن الكتب الجيدة وكنت قد, قد حكيت لكم قديما أنني من, أو... من هذا الكتاب من... من أوائل الكتب التي اهتممت بها ويعني في مرحلة في أيام الجامعة وكان غامضا علي في تلك الفترة ولكن الحمد لله كنت تفهمته كثيرا في تلك المرحلة في سنة 79 تقريبا من الميلادي يعني هذا الكتاب الآن طبعا اعتنى به فريق من الباحثين ومطبوع يعني بطبعة جيدة الآن وبإشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد ودكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي في طبعة فهرست الملك فهد لسنة 1427 هجرية في سبعة أجزاء رتبه الحافظ أبو حاتم الرازي على طريقة الأبواب الفقهية وكان الكتاب في بصراحة كان طبع أصلا أول مرة طبع في سنة 1443 هجرية بتحقيق الأستاذ الأستاذ محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية رحمة الله عليه في التي أنشاها لطبع كتب طبع كتب ابن تيمية وطبع كتب السلف وكان لهذا الرجل دور رائد في الدفاع عن السنة ونشر كتب السلف وخاصة في مصر في القرن المنصرم هو وابنه طبعا قصي ورحمة الله عليه أيضا وكنت قد قابلته شخصيا قديما عندما كان معنا في السجن في سنة 81 رحمة الله عليه أيضا وهذه أسرة, أسرة أيضا تهتم بنشر علم السلف ونشروه وأبدعوا فيه واستفاد منه الكثير بل إن الدكتور خليل هراس استفاد عندما بدأ رحلته مع ابن تيمية، رغم أنه كان كارها لابن تيمية في في أول الأمر، والذي أفاده في في حب هذا هذا العالم الكبير ابن تيمية وحبه ونشره لعلم السلف، وصار علمًا من أعلام المسلمين في علم السلف ونص نصرة السنة هو الدكتور محمد خليل هالراس في في حتى في كتبه الواسطية وغيرها، وحتى إن كتبه كانت قديمًا تدرس في الجزيرة العربية في الحكومة الآن السعودية، فكانت كان في هذه الفترة كانت أول من عرفه وعلى ابن تيمية الحقيقي من خلال كتبه ومن خلال مصنفاته كان الشيخ محب الدين خطيب رحمة الله عليه. هناك أيضا شرح قديم للحافظ ابن عبد الهادي لكتاب العلل لابن أبي حاتم والكتاب مطبوع بعنوان شرح علل ابن أبي حاتم من تأليف طبعا إمام ابن عبد الهادي حافظ ابن عبد الهادي هذا الدمشقي أحد تلاميذ ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا توفي في سنة 744 مائة وهذه وهذه نسخة شرح على ابن أبي حاتم مطبوعة ومحققة حققها مصطفى أبو الغيط وإبراهيم فحمي من منشورات الفاروق الحديثة لابتعار نشر بالقاهرة وهي مطبوع حديثا في سنة 1422 هجرية كتاب قيم أيضا شرح العلل نفسه يعني. ابن الحافظ ابن عبد الهادي وأيضا من الكتاب أيضا هناك كتاب آخر ومصنف في علل الحديث وهو العلل الواردة في الأحاديث النبوية وهذا الكتاب للحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني والعراقي يعني أصله المتوفى في سنة 385 هجرية بتحقيق دكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي وهذا من منشورات دار طيبة بالرياض لسنة 1805 هجرية وهو مطبوع في 11 مجلدا وهذا الكتاب للحافظ الدارة القطني من أفضل الكتب وترتيباً بل إن لدرجة أن الحافظ ابن كثير كان متيماً بهذا الكتاب يقول عنه الحافظ ابن كثير هو أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إليه مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده نعتذر من إخوة لأنني مصاب ببرد فأنا حاول أتكلم ببطء نسأل الله السلام فهذا هذا كتاب أصل كتاب العلة للحافظ الدارقطني هو عبارة عن إيش هو عبارة عن أسئلة مكون من أسئلة غير منتظمة يعني وجهت إلى الدارقطني حول أحاديث فيها علة يعني سؤل وهذا دل على عبقريته هذا الرجل يعني هذه العلة موجودة في هذا الحديث أو أكثر كان الدارقطني يجيب عنها بما يفتح الله به عليه ويطيل النفس أحيانا ويقصر أحيانا كل ذلك خاضع لما يقتضي المقام من إضاح صدرت هذه الأحاديث ب... في كتابه على طريق سؤلة ثم يسرد ي... الحديث المتضمن للسؤال يتلوه الجواب نباشرة مصدرا بقول فقال سؤلة أي الدار قطني فقال الدار قطني هكذا في, ال... في كل الكتاب تقريبا بهذه الطريقة والكتاب قيم وشيق وطبعا رتب بعد ذلك على رتبه أحد تلاميذه على الطريقة العلمية طريقة الأبواب الفقهية وهذا أحب أن عرض عليه سماعا هكذا أحد تلاميذه ذا جاء إليه وقال له ان انا اريد ان اصنف لك الكتاب في كتابه العلل اللي هو العلل الوارده في الاحاديث وقال له ان ان هذا فاعتمده يعني نظمه ورتبه ترتيبا لائقا يعني ثم بعد ذلك اقره يعني في الاول اول الامر ان الامام الدارقطني يعني عندما بين كتابه هذا فانه لم يرتبه هو بطريقته في لكن هو سئل هكذا مرتب غير منظم منتظم ولكن بعد ذلك جاء من من بعض احد العلماء الحفاظ الكبار من تلاميذه وجمع هذه العلل ثم قراها مثل الحفظ البرقاني في جمع كتاب العلل وجاء إليه جامع هذا ثم قرأه على الدار قطني بعد ترتيبه ورتبه على مسانيد الصحابة دون أبواب الفقه قدم طبعا العشر مبشرين بالجنة ثم ذكر بقية مسانيد الرجال من الصحابة يعني الذي رتب ليس الدار الذي رتب هو البرقاني الحفظ البرقاني وله منهج في ذلك المنهج رتبه على طريقة المسانيد الصحابة كما نقول يبدأ بدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم ذكر بخط مسانيد الرجال من الصحابة وأتبع مسانيد الرجال بذكر مسانيد النسوة أيضا نسوة يعني الصحابيات ويرتب المسانيد المكسرين على تفوتهم ويسرد أحيانا يرتب الرواه الروى عن الروا في كل صحابي مثلا يقول من حديث سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر غالبا الحديث المسؤول عنه مختصرا حيث يعرف مضمونه بعد تصيره يعني هذا ممكن نجد في المقدمة لكتاب العلل وسبب تاليف هذا الكتاب وان سبب هذا التاليف هذا الكتاب ان يقول هو شخص الحافظ رجل اسمه أبو منصور الكرخي الذي كان يريد يصنف مسنداً معللاً وكان يدفع أصوله للدار قطني، فيعلم له على الأحاديث المعللة ولكن اخترمته المنية قبل ذي يعني الرجل مات هذا الحافظ عالم، فدار قطني بعد ذلك هو الذي يعني هذا أخذ هو كان يسأل الدار قطني. ويعلم له ثم بعد ذلك هو نفسه جمع هذه الأسئلة ثم جاء بعده البرقاني لأنه الذي أشار إلى هذا في هذا الموضوع الخطيب البغداد في تاريخه فقال سألت البرقاني فقلت له هل كان أبو الحسن الدارقطني قطني يملي عليك العلل من حفظه فقال نعم ثم شرح لي قصة جمع العلل فقال كان أبو منصور بن القرخي يريد أن يصنف مسنداً معللاً فكان يدفع أصوله إلى الدر فيعلم له على الأحاديث المعللة ثم يدفع أبو منصور إلى الوراقين فينقلون كل حديث منها في رقعة فإذا أردت تعليق الدر على الأحاديث نظر فيه أبو الحسن ثم أملأ علي الكلام يعني فإذا أردت تعليق يعني هو أبو منصور كان يريد أن يعلق فيأتي إلى أبو الحسن ثم يملأ علي الكلام من حفظه يعني هذا يدل على هذه العبقرية العظيمة لهذا الإمام الكبير الحافظ الدار قطني المتوفى في سنة 385 من الهجرة النبوية المباركة وهذا الكتاب الآن كما قلنا لكم مطبوع وموجود ومحقق يعني الفضل الله تعالى هناك طريقة أخرى هذا أن نتكلم فيه لماذا نتكلم لأننا نريد أن نثبت لطلبة العلم وللمتابعين ولكل من يريد أن يعلم قيمة, قيمة هذا العلم كيف وصل وكيف تفنن وتفتقت أذهان هؤلاء العلماء الكبار في صيانة السنة وصيانة السيرة النبوية وصيانة هذا الدين فالله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين من خلال هؤلاء العلماء الأكابر الذين اعتنوا بكل صغيرة وكبيرة من حماية هذه الأحاديث النبوية التي منها من ضمن هذه الأحاديث السيرة كمصدر من مصادر السيرة النبوية نقول القرآن الكريم ثم نقول والأحاديث النبوية يعني كتب الأحاديث فهي هذه كتب الأحاديث ليس ليس ما مقصود منها كتاب صاحب البخاري فقط أو كتاب صاحب مسلم فقط. هذه كل هذا ما يخدم كل هذه الكتب وكل هذه الطرائق وكل هذه المناهج هي التي تخدم علم الحديث. يعني نتكلم عن صيانة الحديث النبوي من التحريف، صيانته من التضعيف صيانته من الرواء حتى لدرجة هذا العلم. الغامض الخطير جدا وهو علم الكبار علم علن الحديث ولذلك فالجهابذة النقاد العارفون بعلن الحديث أفراد قليلون من أهل الحديث جدا وأول من اشتهر في الكلام في نقض الحديث ابن سيرين الحافظ ابن سيرين صاحب المنسوب إليه كتاب تفسير الأحلام ثم خلفه أيوب السختياني وأخذ ذلك عنه شعبة أمير المؤمنين في علم الحديث هذا شعبة هذا ابن الحجاج هذا علم جبل كبير وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي ها عبد الرحمن بن مهدي هؤلاء أسماء كبيرة جدا في, في, في, في صدر وجبين التاريخ وأخذ عنهما أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن معين وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرع الرازي وأبو وأبي حاتم الرازي وابنهما أبن أبي حاتم وكان أبو زرع في زمانه يقول قل من يفهم هذا أي علم علا للحديث هذه مسألة أطباء للمهرة المتخصصون جدا الكبار الصيارفة في الإسلام هم الذين يهتمون بهذا ويفهمونها هو تخيل أبو زرع الرازي رحمة الله عليه يقول قل من يفهم هذا ما أعزه يعني حاجة نادرة جدا يقول إذا رفعت هذا عن واحد واثنين فما أقل ما تجد من يحسن من يحسن هذا ولما مات رحمة الله عليه أبو زرع قال أبو حاتم ها قال أبو حاتم الرازي ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى يعني أبو زرع ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا اي يحسن علم علل الحديث يعني وقيل له بعد موت ابي زرعه يعرف اليوم واحد يعرف هذا يسالونه يعني هل في واحد يعرف هذا العلم علل الحديث يعني ان استعرف نعم مصطلح الحديث وعلم الحديث علم العامة او التضعيف والجرحة. لكن هذه الطريقة علم هذه العلل الخفية جدا ها قال لا هذا قال لا يعرف اليوم واحد يعرف هذا قال لا لكن الله سبحانه وتعالى هذا لم يعني الله سبحانه وتعالى رحم الأمة بأن أوجد جماعة من العلماء أيضا صانوا هذا وفهموا هذا العلم جاء بعد هؤلاء جماعة منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدار قطني وقد لمن جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك يكاد لذلك يقولون يك تكا يك تكا يكاد علم علم العلل ختم قطني من براعته وعبقرياته في هذا الفن وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك حتى قال ابو الفرج الجوزي حافظ ابن الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات قل من يفهم هذا بل يقول بل عدم والله اعلم تخيل يقول وصل الامر يقول بل عدم والله اعلم يقول ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي أنه قال وهذا الفن فن على الحديث يعني أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشعب وحزاقهم ويقول من هم الحزاق هؤلاء كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصير في سواء يعني فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه يعني لو قال علي بن المديني قال أجد فيه علة ولم يفصح حتى بالعلة ثم يأتي الإمام أحمد أو سأل سأل الإمام أحمد أو أي حافظ من الحف أو بزرعة ولم يفصح بالعلة يقول يجب قال ابن حجر يقول نسلم لهم في هذا في هذا لأنهم هم أهل هذا الفن وأهل هذا العلم وهم الذين نستشيرهم ونستنصحهم ونسألهم عن صحة الأحاديث فنأخذ تصحيحهم ونأخذ أيضا هذه العيلة لأنها مسألة خفية قاضحة لا يطلع عليه إلا هؤلاء الكبار وإذا هذه مدى حب هؤلاء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معنى ذلك حب هؤلاء أيضا للحديث النبوي وهذا حبهم للرسول لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث واشتغالهم بهذه الأحاديث وصيانتها. إذن عندما نتكلم عن الأحاديث كمصدر من مصادر السيرة النبوية فإننا نتكلم عن هذا العلم العزيز علم هذا العلم الذي هو مفخرة الإسلام والمسلمين في منذ أن أشرقت الدنيا بنور مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا العلم الذي صان هذه السيرة العزيزة العظيمة التي صارت غرضا يتخذه الأغرار والجهال وكل من لديه حقد هؤلاء الذين ملئت صدورهم حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن علماء الحديث وهذه الكتب التي صانت لنا الأحاديث النبوي هي المصدر هي المعين الصافي لهذه السيرة النبوية العظيمة بعد القرآن الكريم إذا هذه هذه الطريقة التي تكلمنا عنها نأتي إلى طريقة أخرى غير كتب العلل هذه هناك طريقة أخرى وهي التصنيف منهج من مناهج العلماء وهو التصنيف على طريقة الأطراف لم نوضحها من قبل في الدرس السابق ولكن نحاول نلقي الضوء عليها لأنها مهمة أيضا والمبين أن العلماء كانوا يتفننون في هذه الطريقة لتسهيل الحديث النبوي الناس الهدف هو التسهيل الهدف هو كشف الغث من السمين في الأحاديث النبوية هذه الطريقة طريقة الأطراف ما الأطراف جمع طرف يعني وطرف الحديث الجزء الدل على الحديث أو العبارة الدل عليه يعني يأتي الراوي أو المحدث يأتي ويقول حديث الأعمال بالنيات ها يقول ويذكر هذا الحديث بأن يذكر طرفا من الحديث يدل عليه ثم يجمع, يجمع أسانيده كاملة وذلك مثل ما فعل الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت العراقي في كتابه أطراف الكتب الخمسة والحافظ إبراهيم ابن محمد ابن عبايد الدمشقي في أطراف الصحيحين وطبعاً والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه اتحاف, اتحاف المهرة بأطراف العشرة وكتب الأطراف هذه بالتعريف يعني أوضح حتى يفهمها الإخوة كتب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدل عليه ثم ذكر أسانيده في المراجع التي ترويه بإسنادها وبعضهم يذكر الإسناد كاملا يعني يذكر لك السلسلة كاملة وبعضهم يقتصر على جزء من الإسناد لكنها لا تذكر متن الحديث كاملا يعني يعطيك طرف فقط جزء من الحديث فقط يعني لا بد أن تكون فاهما للطرف الحديث حتى تستطيع البحث كما أنها هذه الكتب لا تلتزم أن يكون الطرف المذكور من نص الحديث حرفيا يعني ممكن تأديك بالمعنى قريب من المعنى أو المعنى المشهور في الحديث وهذه اللخصها لنا هناك فوائد لهذه الطريقة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه في, كتاب في مقدمة كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي والحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف بتحقيق عبد الصمد شرف الدين والكتاب مطبوع على طبعه المكتب الاسلامي بيروت في سنة 1403 عجرية واقتب قيم جدا هو يتكلم في مقدمة الكتاب اتى المحقق بمقدمة للشيخ محمد عبد الرزاق وحمزه وقال ان طرف الحديث طرق الحديث عند اصحاب الكتب الستة الهدف يعني هذه الفوائد أنها نعرف طرق الحديث عند أصحاب الطرق الستة أصحاب المصنفات الكتب الستة فتعرف إن كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا هذه فائدة واحدة فائدة ثانية تقول رجال الإسناد معرفة رجال الإسناد لكل حديث ويظهر مبهماته مثلا حديث يقول طرف انت قرأت حديث يقول رواه سفيان فهل هو سفيان الثوري او هل هو سفيان بن عيينة ها ومثلا اذا قال لك حماد رواه حديث رواه حماد هو احيانا في بعض الحديث يقول لك حماد عن حماد نحن لا نعلم هل هو حماد بن زيد او ابن سلمة مثلا اذا لما نجمع اطراف الحديث من كذا اسناد اه هذا الحديث في هذا الطرف يقول ه في مثلا عند ابي داوود حماد ولكنه عند احمد حماد بن زايد اذا ليس هو حماد بن سلم هكذا اذا هذه طريقة طريقه الاطراف هذه بعض المبهمات الغامضة في اسماء الرواه نستطيع ان نعرف ما المقصود بهذا الاسم المبهم احيانا الفوائد ايضا من الفوائد هذه التي ذكرها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله عليه يقول تصحيح ما يقع من الأخطاء المطبعية أو القلمية في أسانية كتب السنة الستة وما أكثرها خصوصا عندما قام بنشر كتب السنة ملا علم له بها من التجار بدون عناية بالتصحيح نعم نجد في كتب المطبوعة لبعض التجار والذين يتخذونها مكسبا وتجارة تجد أخطاء بالجملة في كثير من للأسف الشديد فعند كتب الأطراف في هذه الحالة تستطيع أن تكتشف الخطأ المطبعي في هذه هذه النسخة لأنك في نسخة أخرى هذا الاسم ليس هو هذا الاسم هذا تصحيف هذا هذا هذا تصحيح هذا خطأ مطبعي إذا في نسخ في النسخ الأخرى تستطيع من خلال كتب الأطراف هذه أن نعرف النسخة الصحيحة من نسخة النسخة الخاطئة أو الخطأ المطبعي من الخطأ من الأصل يعني من خلال عدة لأنك أطراف هذه مجموعات من أطراف مسانيد كثيرة فمن خلالها نستطيع أن نميز الأخطاء المطبعية أو القلمية أو غير ذلك ومن فوائد كتب الأطراف أيضا معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الدواوين المشهورة أو بعضهم وموضع تخريجه عند من أخرجه منهم نستطيع نعرف كيف أخرجه هؤلاء أصحاب الدولين المشهورة كالبخاري ومسلم وأحمد بن حمل وترمذي وابن ماجه وابدوود هؤلاء جميعا نستطيع نعرف من خلال أطراف أين بالضبط هو مخرج هذا الحديث اللي عبارة عن جزء خاص بالحديث أستطيع أصل إليه بسهولة فوائد أيضا هناك من الفوائد أن الحديث ليس معرفة أن الحديث ليس عند واحد من أهل الكتب المذكورة إذا رأيت حديثا من مسلم أحمد أو غيري مثلا وأردت أن تعرف هل أخرجه خاه يعني أو ميم أو دال مثلا يعني خاه يعني البخاري أو ميم مسلم أو دال أبو داود مثلا مررت في كتاب الأطراف على ترجمة ذلك الصحابي أو الراوي عنه فإذا تجد في هذا الحديث عرفت أنه ليس في كتب مثلا الستة هذه هذه طريقة ممكن أعرف أن هذا الكتاب من يعني هذه فائدة سلبية كما يقول الشيخ عبد الرزاق حمزة إنها هذه الفائدة سلبية أن أنا ممكن أعرف أن الرؤو موجود في الكتب الستة أم غير موجود من الفوائد أيضا اختلاف نسخ الكتب الستة فكثيرا ما تختلف نسخ البخاري وأبي داود بذكر بعض الحديث وحذفها والتعليق عليها فتستفيد من كتاب الأطراف للمزي مثلا أن هذا الحديث في نسخة فلان وفلان من أصحاب نسخ البخاري أو أبي داود رحمهم الله تعالى وامتازت يقول وامتازت أطراف المزي يعني كتاب أطراف المزي يعني لا تحفظ أشراف هذه امتازت على أطراف الحافظ ابن عساكر لأن الحافظ ابن عساكر له أيضا كتاب في أطراف الحديث بأنه زاد إنه بذكر نسخ أبي داود والنسائي وما بين تلك النسخ من الاختلاف بخلاف ابن عساكر الذي اقتصر على نسخة اللؤلؤية لأبي داود يعني المزي يختار عدة نسخ لأبي داود وعدة نسخ للبخاري وعدة نسخ للنساء ولم يقتصر على نسخة واحدة ولذلك كتابه أفضل من هذه الناحية ومتأخر عن الحافظ ابن عساكر طبعا كما نعلم وقلنا لكم أن الحافظ المزي هو أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن وهو من العلماء الأكابر الذي تشرف يعني يعتبر هذا غر في جبين المسلمين وهذا العالم الجليل له كان اكبر سنا من ولد قبل ابن تيمية رحمة الله عليه ولد قبله بسبع سنوات ومات بعده وهو من الذين شهدوا صلاته في القلعه واثنى عليه ثناء عظيما جدا لدرجه ان السبكي التاجي السبكي كان يعني دائما في يعني تعرف يعني تعرفون انه كان حانقا على هؤلاء يقول لقد أثر ابن تيمية يعني في باب العقائد في هؤلاء يقصد في هؤلاء يقصد المزي والذهبي وابن القيم وهؤلاء العلماء المشاهير هؤلاء قال أنهم أثر فيهم في العقيدة يعني من ناحية العقائد وكان يحترمه الحافظ المزي كثيراً وكان من هؤلاء التلاميذ أيضاً يقول ابن كثير لقد شهدته أيضاً وحضر ابن كثير رحمه الله عليه هذه الجنازة وشاهد الابنةيمية ودخل من كان مع الحافظ المزي الحافظ المزي هو الزوج زوج ابنته للحافظ ابن كثير وكان شاباً صغيراً هو الذي زوجه وهو في نسب صهر بينهما يعني رحمة الله عليهم جميعا فهذا الكتاب وطبعا إحنا الحافظ المزي طبعا توفي بعد ابن تيمية ابن تيمية توفي سنة 728 هجرية وهو توفي سنة 742 هجرية ويعني رغم أنه كان أكبر سنا من الحافظ ابن تيمية رحمة الله على شيخ الإسلام وهناك أيضا في الكتاب هذا نحاول أن نلقي الضوء على كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف هذا من تصنيف العالم الكبير كما قلنا لكم المزي هذا يقول هو في خطبته يقول في خطبة كتابه أما بعد فإني قد عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب إن شاء الله أطراف الكتب الستة التي هي عمدة أهل الإسلام وعليها مدار عامة الأحكام وهي ها في بداية خطبته يقول ما هي الكتب الستة التي عليها المدار قال صحيح, ابن صحيح محمد بن إسماعيل البخاري الثنين صحيح مسلم بن الحجاج النسابوري ثلاثة سنن أبي داود السجستاني أربعة جامع أبي عيسى الترمذي خمسة وسنن أبي عبد الرحمن النسائي ستة وسنن أبي عبد الله بن ماجه القزويني وما يجري مجراها من الكتب الأخرى الإضافة التي أضافها كتب مقدمة كتاب مسلم يعني كتاب مقدمة صحيح مسلم وكتاب المرسيل لأبي داود يقصد مقدمة مسلم وصحيح مسلم هو للنووي طبعا وكتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للترمذي وهو الذي في آخر كتاب الجامع كتاب العيلة للترمذي في آخر كتاب سنن الترمذي أو جامع الترمذي ستجدونه وتكلمت عنه من قبل في درس من الدروس وهناك أيضا كتاب الشمائل للترمذي هو أيضا من الملحقات التي ألحقها المزي وكتاب عمل اليوم والليلة للنسائي معتمدا في عمل ذلك على يقول ومعتمد هو الذي اعتمد ذلك عمد على كتاب أبي مسعود الدمشقي وكتاب خلف الواسطي في أحاديث صحيحين وعلى الكتاب أبي القاسم بن عساكر في كتب السنن وما تقدم ذكره معها يعني من كل هذه الكتب ولكن يعني إذا الكتب الستة ومعها ملحقات هذا في كتاب تحفة الأشرار ورمز لكل من هذه الكتب في مقدمة الكتاب بقول هكذا فصل في شرح الرقوم المذكورة في هذا الكتاب ها يقول علامة ما اتفق عليه الجماعة بنقص عين وعلامة ما اخرجه البخاري خا وعلامة ما استشهد به تعليقا البخاري خا. كده هكذا، وعلامة ما اخرجه مسلم ميم وهكذا يعني رمز لكل كتاب من هذه الكتب حتى يسهل لأن يقول لك إيه أخرجه ميم عين ته ميم آآ آآ آآ أخرجه سين يه يعني عمل اليوم والليلة للنساء على ما أخرجه ابن ماشه القزويني يقول قاف يعني إذا رأيت كلمة قاف يقصد القزويني و و ورمز لنفسه بحرف الزاي من يقول وما في أوله زاي من الكلام على الأحاديث فهو مما زدته أنا يعني زاده هو ها وكذلك أحيانا يكتب كاف حرف الكاف هكذا فهو مما استدركته على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر رحمة الله عليهم جميعا هو يقول هكذا أجمعين يعني حتى رقم كاف يعني استدرك على الحافظ ابن عساكر وكتاب توفة الأشراف مطبوع الآن في 14 جزءا ومعه في نفس الطبعة كتاب وهو مطبوع أيضا كتاب النوكة الظراف على الأطراف النكت الظراف، النكت الظراف وعلى الأطراف من تعليقات الحافظ ابن حجر أسقلال المتوفى سنة 852 هجرية بتحقيق عبد الصمد شرف الدين طبعة المكتب الإسلامي سنة 1403 هجرية وأكتب قيم جدا هذا كتاب من كتب الأطراف الكتاب الثاني وهو كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث وهنا الكتاب القيم من تصنيف الشيخ الغني النابلسي المتوفى سنة 1143 هجرية ومواضع الأحاديث في الكتب الستة يعني يقصد مواضع الأحاديث في الكتب الستة صح البخاري وصح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمزي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وموطأ أضاف موطأ مالك على طريقة الأطراف يعني عملها على طريقة ولكنه أوردها حسب مسانيد الرواح حيث يأتي بالصحابي الراوي ويذكر أوائل الأحاديث التي رواها ورتب الرواة ترتيبا هجائيا وقسم كتابه على سبعة أبواب كل منها على حروف المعجم يعني ألف باء تاء تا هكذا والكتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء بتحقيق عبد الله محمود محمد عمر محمد عمر ما طبع الدار الكتب العلمية في سنة 1418 -14 هجرية وفي هناك طبعة مطبوع طبعات أخرى ولكن هذه الطبعة المحققة وجاء في مقدمة اتحف المهرة على كتاب الذخائر هذا يقول غير أن العلامة النابلسي المتوفى في سنة 1143 في كتابه ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث لم يورد جميع رجال الإسناد بل اكتفى بالراوي الأول من كل إسناد ولم يلتزم بطريقة الأطراف من إراد رجال الإسناد كاملة مرتبة, مرتبة وجمع طرق الحديث كلها في موضع واحد مع التخريج بذكر الكتاب فقط وهذا مما يقربه للمستفيد لكن لا يكتفى بهذا الكتاب يعني من وجهة نظر الشخصية أن كتاب تحفة الأشرف أفضل وأقوى من كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على هذا الحديث لأنه كان الإفادات فيه أكثر وأفضل بكثير جداً من كتاب ذخائر المواريث للنبولسي وهناك هذه هذه طرق إذا هذه طرق من طرق صيانة الحديث وكتب من تعليف في مناهج عند العلماء في طريقة التصنيف. هناك طريقة أخرى وهي مصنفات الزوائد هذا نقول مجمع الزوائد للهيثمي مثلا هذه هذه الزوائد هي مصنفات تجمع الأحاديث الزائدة في بعض كتب الحديث على أحاديث كتب أخرى دون الأحاديث المشتركه بين المجموعتين وهذه المصنفات لها هناك المزجان لها الكتاب اللي نختار كتابين يعني منهم كتاب الأول هو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وهذا الكتاب هو مشهور طبعا كتاب الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى في سنة 807 هجرية جمع في هذا الكتاب ما زاد على الكتب الستة من ستة مراجع هامة يعني الكتب الستة جمع عليها كتب ستة أخرى وهي مسند أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار والمعاجم الثلاثة للطبراني الكبير والأوسط والصغير واعتنى ببيان حال الأحاديث صحة وضعفا واتصالا وانقطاعا غاية الفائدة وكتاب مهم في غاية الفائدة هذا الكتاب العظيم وهو كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وهو من أفضل من صنف في هذا النوع يعني انظر عبارة عن موسوعة يعني ليس كتاب عبارة عن كتاب صغير يعني عبارة عن مجموعة صغيرة أو كتاب مؤلف في نوع واحد هو جمع كل هذه وهذه طريقة من طريقة التصنيف هي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد قلنا لكم جمعها بطريقة ما زاد على الكتب الستة من ستة مراجع أخرى وهي مسند أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار والمعاجم السلاسل التبراني وكان المزية عنده أنه كان يتكلم عن صحة الحديث وتكلم عن ضعفه وأنه متصل منقطع ويتكلم عن فوائد كثيرة رحمة الله عليه وهناك كتاب آخر وكتاب أيضا من الكتب العظيمة الجلية القدر لهذا العالم الجبار عالم كبير عظيم هو ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية بزوايد المسانيد ثمانية هذا الكتاب جمع فيه الحافظ ابن حجر الزائد على الكتب الستة من ثمانية مسانيد الفرق بينه وبين الآخر المجمع زائد إنه من الاهيثامي جمع من ستة مسانيد هذا جمع من ستة يعني مسيرة مراجع وهذا جمع من ستة من ثمانية مسانيد وهي لأبي داود الطيالسي والحميدي وإبن أبي عمر ومسدد أي مسنّد مسدد اللي هو شيخ الشيوخ اللي هو مسدد ابن مسار هذا الشهير وأحمد ابن منيع وأبي بكر ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وكتاب ومسند عبد الله هذا أيضاً والحارث ابن أبي أسامة أيضاً مطوع أو في أجزاء منه وهناك وأضاف زيادات من مسنّد أبي يعلى ومسند إسحاق ابن راهوية وليست في مجمع الزوائد يعني هذه الكتب والأشياء الزائدة ليست في مجمع الزوائد للهيثامي وهذه الفائدة يعني ليست المسألة أنه يألف كتابا على نفس الكتاب وهكذا والهم يضع عنوان مخالف لا هو ألف على نفس الطريقة مجمع على طريقة الزوائد ولكنه أضاف ثمانية مسانيد أخرى كما قلنا لكم وهي أبي داود الطالسي والحميدي وابن أبي عمر ومسدد وأحمد بن منيع وأبي بكر بن أبي وعبد بن حمايد والحارس بن أسامة وأضاف زيادات أيضا اللي هي زيادة على ما ذكره الهيثمي من مسند أبي يعلى ومسند إسحاق بن راهوية وليست في مجمع الزوائد هذه طريقة، هاه؟ طريقة التصنيف على طريقة الزوائد وكل هذا صيانة لهذا الحديث. يعني حتى عندما تذهب إلى هذه تسهيل طريقة الحديث، تسهيل الكلام على الحديث، تسهيل أنك تعرف أن هذا الحديث لو قرأت كتاباً في حديثاً في السيرة النبوية أو تريد أن تعرف تصحيحاً، تعرف أن تعرف طرقاً، تعرف أن الزوائد في هذا الحديث تلم بهذه بأطراف كل هذا الحديث، هاه؟ لكي تصل إلى رواية قائمة على ساقين تستطيع أن تحلل منها أن تتخذ منها مسائل فقهية أو أحكام شرعية أو غير ذلك فيما بعد من خلال هذه الرجوع إلى هذه المصنفات العظيمة هناك طريقة أخرى بعض العلماء اهتم بها وهي طريقة التصنيف على طريق مختلف الحديث. هذا التصنيف على طريقه مختلف الحديث يطلق عليه المحدثون احيانا مشكل الحديث وهو ما يتعارض مع معناه ما, ما معنى مختلف الحديث او مشكل الحديث او مشكل الاثار ما يتعارض ظاهره مع نص قراني او حديث نبوي اخر فاوهم معنى باطلا يعني تظن ان الحديثين متعارضان في الظاهر فهنا يأتي هذا العالم أو المحدث أو الراوي هذا العالم يأتي فيصنف ويجمع بين هذه الروايات ثم يحاول أن يوفق ويرض هذا التعارض الظاهر في الرواية قال السيط في التدريب وهذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف وأن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما أو أو أو أو وإنما يكمل له كما يقول يعني هذا الكمال في هذه من الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والإصوليون الغواصون على المعاني هذا فن لأنه فن يحتاج إلى ملك عقلية ودراية في الأصول والفقه كبيرة جدا وهو أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه ليقف على حقيقة المراد من الحديث النبوية لا يمهر فيه إلا الإمام الثاقب النظر وقد تهجم طائفة من أهل البدع على السنة وأهل الحديث بسبب زيغيهم في فهم الأحاديث على وجهها حتى تهم المحدثين بحمل الكذب كل هذا روية كذب لأن الحديث متناقض يظنون ورواية المتناقض ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون انظروا هذه أحاديث متناقض متناقضة ويتهمون العلماء ويتهمون الرواة بل إنهم يتهمون الصحابة بأنهم يروون الأحاديث المتناقضة والأكاذيب. وهؤلاء ثم تبع هؤلاء في أصل المستشرقون ومقلدوهم ممن اخترى بهذه المادة وحجر عليها احتجر على عقله احتجرها على العقل وغلف بحواجزها مشاعره. وإن كان بعضهم يتذرعوا التحرر في فهم الدين أو فتح باب الإشجاد يعني هذا بحرية الرأي في حرية الإشجاد ها؟ طب وهذا الصنف من الناس يوازي في ضرر أولئك المتزهدين المتنطعين الذين سوغوا الوضع والكذب في الحديث للترغيب والترهيب نسوغها حتى نتعبد الناس ولا ينصرفوا إلى سفسف الأمور فيكذبونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فإن كل من الفريقين استباح لنفس التحكم في متن الحديث، فاختلق فيه أناس بجهلهم وجحد الآخرون صحيح بغرورهم. هذي هذي هذه هذه هذا سنعرض مثالا على ذلك في هذا الموضوع. مثلا في حديث لقى موسى عليه السلام ملك الموت. هذا في صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل. ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع عيده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعره أسنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يذنيه من الأرض المقدسة رميّة بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثمّ لا قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا هو الحديث نص الحديث بتمامه في صحيح البخاري في كتاب الجنائز ورواه أيضا البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء وفي صحيح مسلم أيضا في كتاب الفضائل والنساء أيضا في كتاب الجنائز وفي مسند إمام أحمد أيضا يعني كل هذا ستجدونه هذا كتاب صحيح هذا الحديث صحيح لا يستطيع أن يختلف أحد وهذا مما شنى عليه من شنى قديما على أهل السنة في هذا وفي طعنهم في البخاري وفي هذا الموضوع انظروا يضحكون يقولون على أن انظروا ملك الموت أن موسى ضرب ملك الموت لطمه, لطمه فأعوره يعني صار أعوره هذا أنظروا هذا يعني يتحكمون. ولذلك تكلم ابن قتيبة نفسه عن هذا حتى أنه قال هكذا بالنص في في كتابه التأويل مختلف الحديث يقول ابن قتيبة هكذا علق بعض الملاحدة على هذا الحديث يقول فإن كان يجوز على ملك الموت العور جاز عليه العامة انظر ما بالتفكر يعني هذا كلام ابن قتيبة ولعل عيسى بن مريم عليه السلام قد لطم الأخرى فأعماه لأن عيسى عليه السلام كان أشد للموت كراهية من موسى عليه السلام هذا الكلام ذكره ابن قتيبة في التوين المختلف الحديث يعني انظر يعني هذا هذا التشنيع قبل المستشرقين يعني هذا التشنيع جاء من طوائف من المعتزله وجاء من ال لان المعتزله كانوا يطعنون في هذه الكتب الصحاح ايضا والشيعه اخذوا معظم هذه العلوم ما يسمى العلوم العقليقه من العقائد حتى علم الكلام تجدهم كل معظم الشيعة ياخذون مسائل كثيرة في علم الكلام والعقائد من المعتزلة مثلا حتى ان بعض الفرق المنتسبة الى الخوارج كالاباضية تاخذ من في العقائد من المعتزلة الزيدية الان حتى معظم اعتقاداتهم معتقدات المعتزلة تكاد يكون الشيعة المعتقدات علم الكلام قريب جدا معظمه من المعتزلة هم شيوخهم اصلا فهذه حيث ذلك كانوا اجتمع أهل البدع على الطعن في صحيح البخاري وعلى هذه الأحاديث في تلك الفترة تلقف منهم المستشرقون بعد ذلك وسوغوها ثم جاء الأفراخ هذه الأفراخ وأنصاف المتعلمين الذين ينتسبون زورا إلى العلم وإلى الإسلام هؤلاء طافقوا أيضا يشنعون ويستخدمون هذا الحديث حديث سلطان موسى بأنه فلأن بعض العلماء المشهور المشهور عنهم أنهم وسطيون جدا أو منبطحون جدا والمنهزمون جدا وأنتم تعرفونهم منهم من يعني الذي يستنكر منهم من يكذب ومنهم يقول يؤول تأويلا غير لائق أصلا ومنهم من يقول لا بد حذف هذه الرواية ويقول لك لعلها من إدخال بعض الوراقين يا رجل العلماء الفحول علماء الأمة الذين أخذنا عنهم الأحكام والعقائد هم الذين يصححون ذلك وإلا لو سمحنا لأنفسنا بحدم أخذ حديث هذا حديث فإننا سنطعم في أحديث كثيرة انظر ماذا رد ابن قتيب يقول والذي نذهب إليه فيه أن ملائكة الله تعالى روحانيون، والروحاني منسوب إلى الروح نسبة الخلق يعني، فكأنهم أرواح لا جُسَّة لها، فتلحق الأبصار ولا عيون لها كعيوننا ولا أبشار كأبشارنا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة من الاستطاعة أن تتمثل في صورة مختلفة، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورة ذي حيّة الكلبي وفي صورة عربي، ورأه مرة قد صدّ ما بين صدّ ما بين فقين، ولما تمثل ملك الموت لموسى عليه السلام، وهذا ملك الله. وهذا نبي الله وجاذبه ولطمه لطمة أذهبة العين التي هي تخيل وتمثيل وليست حقيقة وعاد ملك الموت عليه السلام إلى حقيقة خلقاته الروحانية كما كان لم ينتقص منه شيء لكن ابن حجر رد وقال هذا هناك من قال لا هذا, هذا الموضوع على ظاهره يعني هذه هذه عين بشرية على ظاهرها وقيل على ظاهره ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى موسى على كمال الصورة فيكون ذلك أقوى في اعتباره وهذا هو المعتمد وجوز ابن عقيل أن يكون موسى أذنا أذن له أن يفعل ذلك بملك يعني ربنا أذن له ذلك وأمر ملك الموت بالصبر على ذلك كما أمر موسى بالصبر على ما يصنع الخضر عندما قتل الغلام وفعل وخرق السفينة وهكذا. ويفسر لنا ابن حجر في في فتح الباري هذا الكلام يقول ونقل كلام ابن خزيمة لأن الذي رد وص ووضح هذه الشبهات جميعا ابن خزيمة رحمة الله عليه يقول أنكر بعض المبتدع هذا كلام نص كلام ابن خزيمة يقول أنكر بعض المبتدع هذا الحديث وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف به يعني إن كان عرف إن هذا ملك الموت كيف يستخف موسى وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقع عينه والجواب يا ابن خزيم يقول إن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض الروح حينئذ وإنما بعثه إليه اختبارا وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن على واحد أراد أن يصل هذا حديث الرجل الذي أراد أن ينظر إلى الرسول والرسول أخذ مخرز وكذا أن يضعه في عين هذا حديث ما فالشارع أجاز أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء يعني سيدنا إبراهيم لم يعرف ولو عرفهم إبراهيم عليه السلام لما قدم لهم المأكول معقول سيدنا إبراهيم يكون عارف إن هؤلاء ملائكه يعلم أنها لن لا تأكل ولن تأكل أي مخلوقات مختلفة يقدم لهم فجاء بعجل حنيذ أو جاء بعجل سمين كما في القرآن ويقدمه لهم ولو عرفهم لما قدم لهم المأكول هذا للعجل ولو عرفهم لوط عليه السلام لما خاف عليهم من قومه طب هو كان خائفا وقال هذا يوم عصيب ويدارا ويعمل يعني ودول أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ألا. طب هو لو كان عرفهم إن هم فكان اطمئان لأنهم لا يعلم أنهم لن يصلوا إليه, إليه وعلى تقدير يقول هذا كلام ابن حزم يقول <تصفيق> ابن خزيم عفوا وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر ثم من اين له ان ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يغتصل من من الذي قال لك ربما قد طلب من الله ان يغتصل او يغتصل من الناح البشرية يعني التشكيل البشري انه مشكل على نحو شيء ولخص الخطابي كلام ابن, ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله يعني لما رد ملك إذا هذا ليس بشخص عادي إذن إنه من عند الله فلهذا استسلم حينئذ وقال نوي لا يمتنع أن يأذن الله سبحانه وتعالى في هذه اللطنة امتحانا للملطوم يعني ربنا ولاية هذا كلام يعني العلماء منهم النووي منهم ابن حجر ولكن رأينا كلام ابن خزيمة هو من أفضل الكلام أنه لم يعرفه لم يعرف أن هذا ملك واحد دخل دارك فهو لطمه لهذا إنه كيف واحد يشتري عليه هكذا ولم يعرفه ولم يعرف أنه ملك الموت وهذا هذا هذا مثلا مثال على ما نقوله اللي هو الاختلاف تضاد بين الفهم الحديث كيف إنك ترون مثل هذه الأحاديث التي تختلف كيف واحد يضرب الملك الموت يعني، نعم. وقد اعتنى العلماء بدراسة هذه الأحاديث على ظاهرها التي ظاهرها التناقض وأفردوا هذا النوع العلمي بالدراسة في كتب خاصة وأشهر كتب التي أشرنا إليها كتاب تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية. وأبو ابن قتيبة يشهر بمشهور بأنه خطيب أهل السنة وأما وله كتاب منسوب منسوب إنه في في السياسة وهذا الكتاب يعني مكذوب على ابن خزيمة وهو كان من الذين ينصرون أهل السنة وكان شديدا على أهل الدار رحمة الله عليه الكتاب مطبوع ومحقق ومشهور كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وكتاب أيضا من الكتب القيمة وتختلف وأكاد يكون هو من أفضل من ك... يعني أشمل من كتاب ابن قتيبة كتاب مشكل الأثار لأبي جعفر أحمد ابن سلام الطحاوي المتوفى سنة ثلاثمائة وواحد هجرية وهو من أفضل وأوسع وأحفل كتب هذا التصنيف إفادة لأن ابن قتيبة كان يرد في كتابه على المعتزلة وبعض أهل البدع في مسائل العقائد وقدم تقديمه على البدع المنتشرة في تلك الفترة ويتكلم عن منطقهم ولذلك ركز في الحديث والمرويات التي تتكلم في هذا النوع أما في مشكل الأثار تكلم وكتب جامع شامل فذلك فكان فكان أكثر إفادة من ناح من ناح الموسوعية وكتاب مطبوع ومحقق هناك كتاب أيضا كان مشكل حديث ابن ابن فورك أبو بكر محمد بن حسن بن فورك المتوفى سنة 406 هجرية والكتاب أيضا مطبوع لكن كتاب مشكل الإثار هو في درجة الأوكتاب تأويل مختلف الحديث من الحديث لابن قتابة من أفضل الكتب هو ومشكل الإثار وهناك نوع أخير نوع آخر وهو الآن سأحاول أن أضيف في هذه الحلقة ولأن الساعة الآن انتهت فأحاول أضيف عشر دقائق أخرى إن شاء الله نظرا للظروف الصحية الآن ولكن لأن أختم هذه المسألة مسألة التصنيف فأنا أتكلم في آخر النوع من أنواع مناهج العلماء وهي مسألة التصنيف على طريقة الناسخ والمنسوخ كتب هكذا لصيانة السنة وناسخ الحديث هو فن مهم صعب فقد مر علي رضي الله عنه على قاص راجل قصاص يعني بيحكي فقال تعرف الناسخ من المنسوخ هذه قصص وحكايات والسيرة وكذا فقال لا فقال هلكت واهلكت واسنده الحزمي في كتابه وأسنده نحوه عن ابن عباس واسند عن حذيفه انه سئل عن شيء فقال انما يفتي من عرف الناسخ والمنسوخ قال وما يعرف ذلك قال عمر يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما هو تعريف النسخ في النحو الاصطلاحيه النسخ رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر ها يعني رفع الشارع حكماً هذا تعريف النووي يعني. رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم متأخر أو حكم منه متأخر والصيوط شرح هذا التعريف فليرجع إليه بالتفصيل حتى لا أطيل في هذا الأمر وضرب أمثلة على ذلك وأشهر هذه الكتب أهم هذه الكتب هو كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ أبي حفص عمر ابن أحمد ابن عثمان المعروف بابن شاهين المتوفى سنة ثلاث من الهجرة النبوية المباركة وكتاب بصراحة طبع عدة طبعات ولكن أفضل طبعة وأفضل تحقيق هو تحقيق الدكتورة كريمة بنت علي من منشورات دار الكتب العلمية بيروت في طابعة سنة 128 هجرية كتاب محقق تحقيق رائع وبذلت فيه مجهودا كبيرا جدا واعتبر من أفضل الكتب التي تكلمت عن ناسخ الحديث ومنسوخه والكتاب صنفه ابن شاهين على الأبواب الفقهية وانتهى بكتاب جامع قسمه إلى أبواب بدأ في كتاب المتعة وانتهى بباب في شر الشرب قائما وهكذا فهذا الكتاب من الكتب القيمة جدا في هذا الشأن ومثلا يعني على سبيل المثال لما بدأ كتابه في كتاب مثلا الطهارة يعني نأخذ من باب كتاب الطهارة مثلا عندما يقول ذكر عدة أبواب في حديث يقول الباب الأول من المنسوخ وهو من الطهار ال ال الذي نسخ حكمه زال انتهى يعني ها يقول أنه في حديث سقى بسندي حتى عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا ينزل قال ليس عليه غسل سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس عليه غسل فأتيت طلحة والزبير وأبي بن كعب سألتهم فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق أحاديث عدة أحاديث أكثر من عشرة أحاديث في هذا الباب يعني بالتمام حوالي ذكر حوالي 21 حديثا في هذا الموضوع لهذه الأحاديث المنسوخة ولكنه نسخها ذكر الباب الاخر وهو هذه الطريقة الباب الناسخ لهذا الحديث اخبرني ثق بسندي حدثني علي, علي بن زيد اخبرني سعيد بن المسيب قال جاء ابو موسى الى عائشه رضي الله عنها فقال اني اريد ان اسالك واستحي فقالت لا تستحي فانما انا امك قال الرجل يجامع ولا ينزل او ينزل قالت عائشة على الخبير سقط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ها. ثم سقى أحاديث أخرى في إن في أحاديث الختان وأنا طبعا هذه الأحاديث التي يذكرها سواء في الناسخ أو الحديث المنسوخ في منها الضعيف والأشياء كل هذا مخرج طبعا ولكن هذه طريقته في هذا الموضوع يعني إذا جاوز الختان الختان فوجب الغسل هذا يقصد إن... لأن بعض الناس تظن أنه لا بد أن ينزل لأنه لو دخل كالمروض في المقحلة ففي... فهذا معناه أنه إذا لم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل كان الناس يظنون ذلك ولدرجة أن بعض الصحابة كان يظن ذلك في الأول يرون أحاديث عن هذا ولكن قالوا هذه أحاديث منسوخة والدليل على ذلك أن تنسختها لأنها أدرى وهذا ما ما ذكره الإمام الزركشي في في استدركات السيدة عائشة على على بعض الصحابة ومن ترجمتها ولذلك حديثها التي ذكرته أنها ناسخ لكل هذه الأحاديث يعني سواء أنزل أو منزل في هذه الحديث فإنه قد وجب الغسل يعني يجب أن يسكن قديما يعني الحديث الأول كان يقول لاولئك يجب الغسل حتى ينزل أما إذا لم ينزل أو نزل فإنه في هذه الحالة لا بد أن يغتسل الغسل. هذه هي الطريقة هو ثم وختم بعد ذلك وذكر في حوالي 666 حديثا بين اللي هي الناسخ والمنسوخ في كتاب عظيم جليل وهو كتاب فريد فعلا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ ابن شاهين المتوفى سنة 385 هجرية وتحقيق كما كنا لكم الدكتورة كريمة بنت علي وكتاب قائم فعلا من مطبوعات در الكتب العلمية في بيروت وهذا هذا الكتاب أيضا هناك كتاب آخر وهو مطبوع أيضا وهو كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه وهو قبل, قبل ابن شاهين يعني ألفه قبل ابن شاهين وهو كتاب للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد ابن هاني الأسرم المتوفى سنة 260 هجرية وهو من أجل تلاميذ الإمام أحمد بن حمد والكتاب مطبوع قام بتحقيقه لأستاذ عبد الله بن حمد المنصور والإمام الأسرم صنفه على أبواب فقهية بدأ بباب مثلا في من نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يصلى فيه وختمه بباب الكفارة قبل الحنس كتاب مفيد جدا جدا جدا لكل من يحاول أن يتكلم عن علم الحديث أو يتكلم عن الفتوى أو الفقه أو يدخل في لا بد أن يكون له دراية لأنه ربما يستشهد بدليل ويطلع الدليل منسوخ هذه مهمة أهمية هذه الحديث هذه هو يدل على عظمة الصحابة رضوان عليهم في في توفيقهم ونقلهم لهذه المرويات ويدل ايضا على عظمت هذه الاجيال التي جاءت من العلماء الذين صنفوا هذه الطرائق وهذه الطرق البديعة في صيانة الحديث النبوي اذا لا يقول قائل نحن ناخذ الكتاب وخلاص من حديث صحيح البخاري وحديث يصاحب بس وهكذا لا لابد ايضا انك تلم بهذه كتب الاطراف والزوائد و كتب العلل وكتب الناسخ الحديث ومنسخ حتى لا يأتي غر ويتهم ويقول ما, ما هذا لا ما علينا من كل هذه السلسلة من الأسانيد وكل هذه التعقيدات ونأخذ هكذا ما ما ما تستسيغه عقولنا هذا ما نحاول إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله الدرس الخامس سنحاول أن نتكلم عن مسألة تطبيق التطبيقات العملية لعلم الرجال ونتكلم عن أهمية علم الرجال في نقل الخبر الشرعي ونتكلم عن بعض النماذج من بعض الكتب التي لم تلتزم بهذه الشروط فماذا حدث وماذا حل بالأمم من جراء ذلك هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومعذرة على الإطالة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا بارك الله فيكم وجزاكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته